الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما يسره العبد ويقفيه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفيع العباد في يوم اللارب فيه أخواني في الله كان حديثنا في خطبة الجمعة عن تعظيم حرمات الله وناسب ذلك كوننا في الاشهر الحرم الاشهر الحرم التي هي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب وذو القعده الذي بين جمادى وشعبان وذكرنا قول الله عز وجل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 ونحن على أبواب ذي الحجة كما ذكرنا فالعبد يزداد من الله قربا بالعمل الصالح ويزداد من الله خوفا بالبعد عن المحذور والمحذور والمنكر لا سيما ما يتعلق بالعدوان على الحقوق فإن كثيرا من الناس في هذه العصور في هذا العصر يفسدون في الأرض ويرفعون شعار الإصلاح ويرفعون الشعار الغير على الدين ومنهم من يسمي نفسه وجماعته بأنصار الله ومنهم من يسمي نفسه وجماعته بأنصار الشريعة والأمر كما قال الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ففي مثل هذه الازمنه في مثل هذه الاشهر الحرم يحصل منهم العدوان والبغي والشر والافساد والله عز وجل لا يحب الفساد ولا اهل الفساد قال الله عز وجل والله لا يحب الفساد وقال الله عز وجل ان الله لا يحب المفسدين كيف يحب هذا الصلف وقد نهاه عن فعله وقد نهاه عن سمته وقد نهاه عن طريقته قال الله عز وجل ولا, تعث ولا تعثوا في الارض مفسدين وقال سبحانه ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها مفسدون ويحصل منهم الفساد في الاشهر الحرم وفي الاماكن المعظمه شرعا كمكه والمدينه وكبيوت الله ودور العلم يحصل منهم الافساد وهم يحسبون انهم يحسنون صمرا نعم اخواني في الله والله عز وجل لم يسوي بين المفسدين والمصلحين في ميزانه القسط قال الله عز وجل ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل المتقين كالفجاه يعني ما لكم كيف تحكمون هذا في ميزان الله القسط وهذا في ميزان الشرع لا يستوي المصلح والمفسد واما في الانظمه الديمقراطيه والمجالس البرلمانيه التي تزعم الحوار وتزعم الحرص على جمع الكلمه فاننا فانها تسوي بين المفسد والمصلح بل ربما فضلت المفسد على المصلح فبدلا من ان ياخذ المفسد جزاءه العادل وان ينزل به حكم الله الشرعي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 يقدمون للحوار ويقعدون على الكرسي الدوار ويقدم لهم كامل الاعتذار الاعتذار الرسمي الذي يؤهلهم لمخاطر الله بها عليه مخاطر في البلد الله بها عليه منها طي ملفات الجرائم على ما مضى من السنين والاعوام فيطوى ملف جرائمهم وكأن لم يكن بين الحجونه الى الصفا انيس ولم يسمر بمكه سامر هؤلاء القوم مفسدون لا ليسوا مفسدين قد حصل اعتذار رسمي من جهات رسميه لهؤلاء القوم المظلومين المهضومين نعم اخواني في الله المفسده الاولى طي ملف الجرائم في الماضي وهذا ينفعهم في الحاضر وفي المستقبل لان مستقبل الايام ينبني على حاضرها وماضيها الامر الثالث مما يستفيدون من هذه الاعتذارات الرسميه انهم يبتزون المال العام ان رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه اخرجه البخاري من حديث خوله ان رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه فبعد ان افسدوا وطغوا وبغوا واعتدوا على عباد الله يعالج جرحاهم باسم انهم مهبومون ويعطى موتاهم رواتب لاسرهم باسم انهم مظلومون الله اكبر اذا تنهب الاموال العامه في فيما يعود على المفسدين بعودتهم الى ميدان الافساح الامر الثالث من المخاطر انه يؤهلهم في القريب العاجل للوثوب والقفز على كرسي الحكم باسم ان صحتهم بيضاء وان صفحتهم مشرقه وان ماضيهم مليء بالاعتداء عليهم لا منهم فهم مظلومون وحقهم ان يعانوا على بلوغ هذه المناصب الكبرى التي من خلالها يغونه على المسلمين بنطاق اوسع ولم يحسن ما يحصل منهم من الافساد وفي ختام المطاف هم انصار الله وفي المقابل من يسمى نفسه واخوانه بانصار الشريعه يحصل منهم الفساد العريض والتفجير والتدمير للمنشآت والاسكان في بلاد المسلمين باسم انهم يقاتلون الكفار ويعتدون على الجند والعسكر وعلى المواطنين وفي مثل هذه الأشهر الحرم نعم وهم من يسمون بتنظيم القائدة وبعد هذا كله يقولون إنهم مجاهدون وإنهم مصلحون نعم الله أكبر أنصار الله وأنصار الشريعة هم في الحقيقة أعوان الشيطان وهادموا مباني الإيمان في الناس ويقوموا فالله المستعان جزاء الله العاجل ينبغي أن ينزل بهؤلاء المفسدين قطاع الطريق المعتدين وإذا لم يقم من ولاهم الله الأمر في البلاد بما يلزمهم شرعا فإن الله عز وجل لن يخلف قضاءه الكونية عن هؤلاء المجرمين اذا تخلف القضاء الشرعي بسبب تخاذل من ولاهم الله الامر فالله عز وجل لن يهمل الظالمين وان امهلهم ان الله لا يمهل الظالم حتى اذا احده لم يفلته وقرا قول الله عز وجل وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد اذا خان الامير وكاتباه اذا خان الامين وكاتباه او قال الامير وقاضي الارض داهن في القضاء ويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء ان خلفت في الناس حكم الله الشرعي لم يخلف الله حكمه الكوني على هؤلاء الطغاة المفسدين قال الله عز وجل في كتابه وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيت انه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله واننا مصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بموتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لا ل من يعلمه إذن حكم الله الكوني نازل على هؤلاء وحبل الكذب قصير. حبل الكذب قصير وإن الله لا يهدي كيب الخائنين وإن الله لا يصلح عمل المفسدين مهما تستروا بالشعارات البراقة الجوفاء مهما سموا أنفسهم بالأسماء العريضة التي لا مضمون لها ولا حقيقة ومهما تستروا بالشعارات البراقة فان الله عز وجل للظالمين بالمرصاد ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشحط فيه الابصار هذا هو النفاق هذا هو النفاق ان يتستر الانسان بشعارات ليتذرع بها الى العمل السيئ قال ابن رجب رحمه الله تعالى إن من أعظم إن من أعظم مظاهر النفاق العمل أن يعمل الانسان عملا يظهر انه اراد به الخير يظهر انه اراد به الخير ليتوصل به الى العمل السيئ والى الخديعه فبينما تجد رجلا يرفع شعار الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنه على اليهود النصر للاسلام هذا شعار يسمعه الانسان فيقول ان هؤلاء يسعون الى قتال الكفار واليهود والنصارى فويل لليهود والنصارى من هؤلاء القوم وقد رفعوا الشعارات في كل مكان واذا جئت الى الواقع العملي لا ترى من هذا الا ضد الا العكس الا الفك باهل الاسلام وتسليط اعداء الله من الكافرين على اولياء الله المؤمنين والواقع خير شاهد واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون شعارات ترفع اموال طائله تنفق في صنعها وفي رفعها وفي نشرها وتوزيعها وهم يعلمون انهم بضد هذه المعاني التي يحملونها الله اكبر كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتعوذ بالله من النفاق فان النفاق نفاق المعصيه يجر الى نفاق الكفر قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري ان نفاق المعصيه ان الاصرار على نفاق المعصيه هذا كذب هذا تزوير هذا تلبيس على الناس وانت تعرف مضمون ذلك بل بعضهم يقول والله اننا لنتلقى الدعم من امريكا واسرائيل ولكن هذا لا مخطط ولا ما برنامج نسير عليه حتى نقضي مآربا فهم يعلمون كيف هذه الشعارات كان النبي عليه الصلاه والسلام يتعوذ بالله من النفاق روى البزار في مسنده من حديث انس وهو في الصحيح المسند ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل وااعوذ بك من البخل والهرم وااعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة وااعوذ بك من الكفر والفقر وااعوذ بك من الشرك والنفاق وااعوذ بك من الرياء والسمعه واعوذ بك من الصمم والبكم والبرص والجنون وسيء الاسقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وهو سيد ولد ادم يعوذ بالله من النفاق واخرج الثريابي عن حذيفة قال دعى عمر رضي الله عنه الى جنازه فخرج إليها أو يريدها قال فتعلقت به فقلت يا أمير المؤمنين اجلس يا أمير المؤمنين اجلس فإن هذا من أولئك يعني من المنافقين فقال أمير المؤمنين عمر أنشدك بالله أنشدك بالله هل أنا منهم قال حبيثة لا ولا أخبر أحدا بعد فقال حبيثة نعم والله عز وجل لا يقول ولا تصل على احد منهم ما تاب ابدا شاهدنا ان امير المؤمنين عمر مع زكاته وصلاحه مع صفاته التي انعم الله عليه بها كان يخشى على نفسه من النفاق وقال معاويه بن قره ابن اياس كما خرج الكريابي بسند صحيح الا ابتلى بشيء من النفاق احب الي من الدنيا وما فيها كيف يخشى النفاق عمر واامنه انا كيف يخشى النفاق عمر واامنه انا نحن في عصر الاعلام نحن في عصر الدعايات لو اردت ان تكتب ما شئت من العناوين لكتب لك الخفاف وصاحب الحاسوب بالخط العريض لو أردت ما أردت من العناويل لا استطعت أن تعلقها في هذه الزمن نعم فلذلك احذر على نفسك إن من أعظم مظاهر النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملا يظهر أنه أراد به الخير ليتوصل بذلك إلى العمل السيء والله لا أدل على هذا الشعار لا أدل على النفاق من هذا الشعار المزيف الأجوف الذي يعلم اصحابه انهم لا يحملون من مضمونه مفصاله ذره من الحقيقه وانما هي شعارات جوفاء لا مغامين لها والغرض التضليل على الراي العام فيما يقال ان صح التعبير والتضليل على الناس ففي حين انك تقنع كثيرا من العامه هؤلاء يفسدون في الارض هؤلاء يقتلون المؤمنين يقتلون الادرياء لم يقتل امريكيا واحدا لم يقتل كافرا واحدا انما يقتلون ابناء المسلمين يبقى الجاهل في غيه وفي ضلاله ويقول ما راينا الا الخير ما راينا الا الخير قال الحافظ بن رجب رحمه الله ان النفاق الاصغر يجر الى النفاق الاكبر ان لم يسلمك الله فاياك واتخاذ العناوين الجوفاء الضخمه الفظاظه هؤلاء انصار الشريعه وهؤلاء انصار الله وفي الحقيقه هم معول يهدم به يهدم به بنيان الدين الله اكبر ابو الدرداء وهو من هو في الصلاح والتقاء كان يخاف على نفسه النفاق احرج الفريابي بسند الحسن عن جبير بن نفيل انه دخل يوما على دار ابي الدرداء وهو يصلي فلما تشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق فقال جبير بن نفير ما لك والنفاق ما لك والنفاق يا ابي الدرداء ما شأنك وما شأن النفاق يعني انت في واد النفاق في واد انت من انت في الصلاح والعلم والتقى تعوذ بالله من النفاق فقال من يأمن البلاء لا يؤمن البلاء ان الرجل لا يفتن في ساعه فيصرف عن دينه من يأمن البلاء لا يؤمن البلاء ان الرجل ليفتن في ساعه فيصرف عن دينه في دين. والله ان بعض الناس في عصر الشعارات ربما سحب بشيء بحفنه من القاذل يجلس مع بعض الاوباش المفسدين فلا يخرج من عندهم الا وقد اقتنع بهذه المضالعاوي وهذه الاملاءات الكاذبه فيقوم نعم انتم تجبنون عن مواجهه الكفار ونحن نواجههم بكل بساله واعد لهم ما استطعت من قوه فيظلم على نفسه احذر يا عبد الله ان كثيرا من الناس قد صار يعرف ان هذه شعارات كاذبه ان هذه شعارات كاذبه احذر من التقليل على نفسك وعلى الاخرين فان من دعا الى ضلال كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه لا ينقص من اوزارهم شيء اخرج الثريابي ايضا بسندا صحيح عن ابي رجاء العطار قال ادركت صدرا ادركت صدرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخافون النفاق شديدا شديدا يخافون النفاق شديدا شديدا وهذا اثر صحيح يغني عن اثر ابن ابي مليكه في البخاري معلقا ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلهم يخافوا على نفسه النفاق ما منهم احد يقول ان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل فالأثر جاء من طريقين ضعيفين ويغني عنه ما سمعتم أدركت صدرا صدرا والصدر يعبر به عن الأكابر قال العلماء إنه قد أدرك عمر بن الخطاء فإذا أدرك عمر ما يحكى أنه أدرك جمعا كبيرا من صدر أصحاب رسول الله من كبار أصحاب رسول الله يخافون النفاق شديدا شديدا بل كان بعض الصحابه يظن ان من النفاق ما يحصل من الغفله بمعافشه الازواج والضيعه الغفله النسبيه نعم او شيء من النسيان او شيء من نقص الشعور الذي كان يجده في المسجد وفي حلق العلم ذاك الشعور الذي يمتلئ به قلب قلبه روحانيه وطمانينه يشعر بنقص من هذا الامر فيرى ان هذا هو النفاق ولذلك روى مسلم عن حمظله انه لقي رسول الله عليه الصلاه والسلام بعدما لقي ابي ابي بكر فقال يا رسول الله نافق حمظله نافق حمظله قال وماذا قال نكون عندك تذكرنا بالجنه والنار كأن رأي عينك فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا قال يا حنظلة لو أنكم تكونون كما تكونون عندي تدومون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على طرقكم وفي فرشكم ولكن ساعة وساعة أي ساعة في الطاعة وساعة في المباحة نعم ولا تنس مصيدك من الدنيا فإياك والكذب وإياك والخيانة وإياك والنفاق العملي فإنه يجر في المال إلى إلى نفاق الكفر فكم القوم من, من أمس هم في النفاق العملي ويكيدون بالصالحين على مجرد مكايدات سياسيه هما اشهدا ثم صاروا في مصاف الزنادقه المرتدين الذين يعتقدون ما تعتقده الاماميه الاثنا عشريه انتبه نفاق المعصيه يجر الى نفاق الكفر ان كثيرا من الناس اليوم يفتحون الباب للفساد العريض بحجه المكايدات السياسيه فبالامس كانت هذه الجماعه تحارب الزنادقه من الرافضه في اليمن وجماعه اخرى تظهر الاستعطاف والاسترحام وهؤلاء مؤمنون ابرار اخيار يقتلون ما ذنبهم واليوم انعكس الحال صار الذين كانوا معهم صاروا ضدهم والذين كانوا ضدهم صاروا معهم وهذا يتسع به الخرق على الراقع وهؤلاء الزنادقه من الرافضه يجدون التربه خصبه لاستغلال هذه الفرص الذهبيه بالنسبه لهم حتى ينتشر فسادهم في هذه الظروف من المكاييدات السياسيه الله اكبر الحزبيه بلا الحزبيه مساخه رحم الله ذلك الامام الواضع يوما ام كان يرددها ويدويها من على المنابر الحزبيه المساخه ما الذي جرى للمسلمين من الحزبيه منذ نشاتها الى يومنا هذا الا الخزي والندامه والخيبه والذله سواء في هؤلاء او في هؤلاء وايضا صاروا سلما للزنادقه يرتقون على اكتافهم الى تمثيل رقعة الفساد والافساد هذا يعينهم حقبة من الزمن وهذا يعينهم الحقبة التي بعدها وهم كالحية الرقطاء كلما وجدوا فرصة مناسبة اتجهوا الى هذا الصنف من الحزبيين او الى ذاك الصنف المهم ان المشروع يمضي في الافساد المشروع يمضي في تمديد المد الرافضي الصفوي الايراني في بلاد المسلمين على اي وتيره كان سواء كنا معتمر او اصلاح المهم نتبلغ الى مرادنا وهؤلاء تاره وتاره ياخذون بايديهم الى ما يريدون احذر يا عبد الله فانك في زمن الشعارات تستطيع ان تنضم تحت مظله اي شعار لا سيما في مثل هذا الجو الديمقراطي الطاغوتي لكن انت المتضرر انت الذي تسلب دينك انت الذي تفقد مرواتك ودينك نعم النفاق النفاق احذر يا عبد الله النفاق وسمي النفاق نفاقا لانه ماخوذ من النفق وهو السرب في الارض قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغه قال ماده النون والفاء والقاف تدل على الخروج نعم فالمسلك الذي ينفذ الانسان منه الى الخروج يسمى نفقا نعم والمنافق كلما احس بضيق من جهه اتجه الى الاخرى انظروا الى الزنادقه الرافضه في بلادنا اليمني هم يدورون مع مصلحتهم بالأمس يخرجون إلى الساحات في المعارضة ضد النظام واليوم يقفون في الجهة الأخرى وكأنهم لم يكونوا بالأمس يشغلون حيزا من فراغ الساحات اليوم لا نحن نريد هؤلاء الإرهابيين الله أكبر نعم نعم هكذا النفاق نعم بل إن هذا هو النفاق الاعتقادي لأنهم الآن لا يظهرون العقائد على ما يريدون إلا إذا تمكنوا سيبطشون فلهم عقائد كفرية في كتاب الله وفي السنة المطهرة وفي صحابة رسول الله وفي الرؤية لرب العالمين في أرض المحشر وفي الجنة وفي الوصول وفي كل الامور الغيبيه لا تجد اعتقادهم سليما فيه نعم عقائد كفريه بل يعتقدون ان هذا المصحف محرف فداشوه في اماكن باقدامهم واحرقوه في اماكن اخرى داسوه في صعده بالاقدام وهذا موثق عليهم واحرقوه في عاهل لانهم يعتقدون انه محرف ولكن لا يظهرون هذا الان ليس الان ليس الان لهم اغراض نعم وقال العلماء ان المنافق سمي منافقا تشجيه له باليربوع في نفقه في نفقه فان له بيتا في الطين في التراب في التربه اللينه تقوم رطوبتها مقام الماء بالنسبة له وهو يحب النسيم جدا ويكره البحار ولا يحب البحار لكنه يحب النسيم فيجعل بيته على مهب الرياح الاربعه يجعل له النافقه والقاصعه والرهطه واسما اخر فاذا ضيق عليه من جهه خرج من الجهات الاخرى هذا هو اليربوع نعم ويقال له ذو الرميح وله اسماء اخرى وهو دابه غريبه عجيبه طويله الرجلين قصيره اليدين طويله الذيل كذيل الجرذ لونه كاللون الغزال يتخذ بيته كما سمعتم فاذا ضيق عليه من جهه هرب من الاخرى وهكذا المنافقون في عصرنا إذا خُلِقوا من مكان ظهروا من المكان الآخر نعم ويستخدمون الشعار المزيف للتضليل ويستخدمون الصلح عند الاختناق ويستعينون بالغدر عند التمكن هذا سيرهم وهذه هي صفات المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يظهرون ويظهرون ما لا يبطنون يظهرون الخير ويبطنون الشر فاذا خنقوا اظهروا الولاء التام واذا استطاعوا ان يبطشوا لم يفرطوا وانتهزوا الفرص وشيخ الاسلام ابن تيميه في من هذه السنه النبويه قد قرر تقديرا حسنا منضبطا مساله تشبيه الرافضه بالمنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله لو لم يكن الا القاسم المشترك في الطعن في ام المؤمنين عائشه التي برائها الله من فوق سبع سماوات فهؤلاء احفاد انارك والقضيه واحده وما اشبه الليله بالبارحه وايضا قرر تقريرا قويا علميا تشبيهها الرافضه بالمرتدين من اصحاب مسيلمه الذين قاتلهم المسلمون في معركه اليمان فتجد أحدهم ينتقد على أبي بكر الصديق ما جعره الله إحدى مناقبه العظام أنه قاتل المسلمين المؤمنين في اليمامة نعم وأهدر دماؤهم لأجل اختلاثهم معه في الزكاة اختلاثهم معه في الزكاة فهم تأولوا في قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأبو بكر قام يقتلهم ويستبيح دمعهم قال شيخ الإسلام وعجبا لهؤلاء القوم إخوان المرتدين من أصحاب مسلمة فإن أبا بكر لن يقاتل أصحاب مسلمة لمنع الزكاة بل قاتلهم من ردة نعم ولو كانوا مانع الزكاه فقط لا جواز له قتاله لانهم منعوا شيئا يجب عليهم لكنه قاتل اصحاب مسيلمة لاجل الردة فهم مرتدون لكن الرافضه من اخوان المرتدين فيدافعون عن المرتدين ولو جئت تنظر تجد سلالات الرافضه في المنطقه الشرقيه كالاحساء والقطيف من ابناء اولئك القوم واحفادهم الذين كانوا في ما يسمى بالبحرين قديما وهي كالمنطقه الشرقيه حديثا ايضا يشبهونهم في الاكساد فالمرتدون من اصحاب مسيلمه قتلوا في الصحابه لا سيما القراء والعلماء والفقهاء قتلوا منهم قتلا دريعا حتى استحر القتل بالحر بالقراء في معركه اليمان حتى حدث بكبار الصحابه الى اهميه جمع القران لان القران قد ذهب اكثر حملته في معركه اليمام وهؤلاء يتمرسون على القمص ومن يقلصون الصالحين والاخيار ويتفننون في وضع العيارات الناريه في الراس والقلب فهم مفسدون وهم فساق كالفواصف بل واشد والفواسق الخمس هي التي يأتي الأذى منها من ناحية الغفلة عنها فهي تغدر وتوقع النكاية بالغير من حيث الأمان والغفلة وهكذا يفعل الرافضة أتباع أولئك القوم المرتدي من أصحاب مسيلمة نعم يغدرون بالأبرياء ويتفنلون في الإطاحة برؤوس القوم من العلماء والأخيار والأخيار والمفتين والمحدثين يظنون انهم ادركوا غرضهم وما علموا ان هذه هي بدايه النهايه اذا وضع الانسان يده في الدماء الزكيه للصالحين والاحياء اذا يا اخواني بارك الله فيكم نحرص في مثل هذه الاشهر الحرم على تجنب الظلم صغيره وكبيره وعلى البعد منه والمجانبه حتى يبقى العبد بعد الاشهر الحرم على مباعده من الظلم نعم اذا كان يبتعد عنه وعن اسبابه وعن ما يقرب اليه من قول وعمل وعن دقائق المكروهات التي توصل الى الظلم والبغي والعدوان يزداد العبد انضباطا في الاشهر الحرم حتى يكون محافظا على التقوى لله وعلى ما يجب ان ياتي ويذر من اعماله في السر والعلم نسال الله ان ينفعنا بما سمعنا وان يرزقنا علما ينفعنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين